ما راك غم غم راجل لجه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته عليكم السلام ورحمه, ورحمة الله وبركاته هي اهلا يا من الحيوان قال اهلا ده جرب قال انا خليك واقف البقور يقعد ولد ده ولد ده ازول ده لا لا اهلا يقعد دار البسق ما قلت رد التحيات اهلا وسهلا دبي شعر رد التحيه يا زول انا تقبل وسهلا انا ماله ولا ناس يا انا ناس انا جن انا بوريك ناس كويس يلا تقبل يا زول زاد على وجوه قولوا عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته اقعد اقعد ريما يا ريما خرجتني انت طيب يا جماعه كلكم عارفين انه انا استاذ يا لكم جديد فاضحك ده جايب منك بدل مرع قلت شنو؟ انت زل بتكلم براي ما زعلتك بتكلم براي لا قلت شنو اقله؟ انا بطنطن براي ما زعلتك اسمع هنا طنطن عندها لك هناك انا بس فاهم ولا لا؟ هاي ما طاري طبيح ما طارب جابك ده طارب عامل زي سنجاب كده طبي كده طبيح طيب بحقك بحي يومك اه تقول لي المثل هذا لك بين فاصل هو اللي سيجاله شنو الكرب يلا يا جماعه الحقيقه ما عارفين ان المدرسه بتعاني من نقص حاد جدا في المعلمين عشان كده انا همسككم ثلاثه مواد اساسيه <تصفيق> لا ولا لا سته ماده ثلاثه ثلاثه استاذ ابو لجبينا يا ابني انا بقدر خلاص عمل حركات انتوا عارفين الخدمه الوطنيه قالوا لنا يلا نعمل تعارف سريع بسم الله تامر صلاح الدين شي هذا عربيه مرحبا يا ابني مرحبا مرحبا <تصفيق> <الصدر تصفيق> ولد ازاز ولا برتغالي ولد اسمه منو تامر صلاح الدين الايوبي <تصفيق> <للأفغاني> لا <تصفيق> افغاني افغاني انت فين شمالي ولا طالبان ولد انت بوش لا فته حط قدامك <تصفيق> نعم شي هذا عربيه ده امه ما شاء الله ما شاء الله قوم يا خرتيت ما عارف شو عربيه طاير وين انت ماشي اسمك منو انت ما تعرفني لا بعرفك يا صحاف بعرفك انا سيد ام الطاهر نعم سيد ام الطاهر عربي ما تعرف يا ابني عربي اسمك سيد محمد طاهر مفهوم بترمي الحمد لله بعده سامعك شخصيا جون كوالو لونج لونج دون ايا سيدات محفر زي وانت ما مالك وماله قصة ديزند مالك ده مالك قصة ازر... انت... ولا متنادي... nice. لا ما هو جري هو حامل ده بعينك يا اخي لا ما تقول لومدوم دسيني لا لا لومدوم عربي دوب ابو جمان دوب قال لا يا ولد معلقه هي ما خلاص واي اكواني هريني بعده عدي <تصفيق> لي حامد مهدي ايوه عبد المنعم جبرين صديقنا باسم الداسوغي ايوه محمد راجل الزين بعده سلام بلاغ بش بعده عباده قندير مباشر عباس خوجي الابراهيم ايوه قندير العوض بعده انا استاذ نعم انا كنت بتقول فندق يا انت متخلف غيرين بعجر في ظلمات مش يدفن عفن ما جمع الناس <تصفيق> يا اخي مالك يا عفن يدوت انت مالك وماله اولاد حلدي اولاد حلدي قولين دهلينا يا, يا شكرا جزيلا متى بنهلك لاي طالب مفهوم ولا لا, لا, لا. عليك برقبتك انت حوال. انت ايش بك منهم الخزين <تصفيق> احمد عوض جيت شهاده عربيه دقيقه دقيقه دقيقه, دقيقة. الخزين احمد عوض جيت شهاده عربيه هاي شهاده عربيه من يونيود تنبول عربية. هيا اقول لك كلام خلاص يا العفاني اوعك تنطط لي ثاني في الفصل ده اسالك تجاوبني ما عايزك توقد قدامك مفهوم ولا خلاص لا خلاص خلاص بس مريح ما غير اه والله جبتك بعد شايف زي شحنه النوكه كده يلا يا قالوا فيه قروش بتاع الجير والمدير قال دافع شخص واحد مين فيكم جاب شجير طبعا انا يا استاذ ما لازم تكون انت زين عارف طبعا اعمل السابع والثامن وظروف المنطقة صعبه شوية فقام بابا ضرب لامامه من لندن قال له لا لازم تعمل فصلين جديدين تجيروين تمنجوين لحد ما يجي بابا من لندن يحضر افتتاحه والله يا اني ريال بابات ولا بلاش بحيك وبحي بابا وامسال بابا تبرع تحلف تقول فيديو كليب شوف التبرع ده استاذ تبرع ثاني هيقوم استاذ ايوه قوم تبرع استاذ ايوه قوم تقول الله يحاسك الله الولد اللذيذ ده ايوه ابوه ولا ابني فاصل انا نبيت فوق والله والله على وجه تعالى والله اللي بيشوفك تبشر رحلت تقول عريس ديناه انت بتلاقي في الفصل انا هقول لك ده غرفه ان شاء الله تبيت فيها احمد شرفي جمعنا الله ولد جبت قروش جير ولا لا لا جير دافين والله دافعين المدير قال دافع زول واحد وطلع تامر كمان جاب ثلاث اش اشتباك بالصوت يا استاذ ما في دع لي صوت انت استاذ جديد الطلبه كده بيكرهوك خليه وانا حادفع ليهم هيا نانا تامر رفاري بقلبيه اقعد قعد حسك بالرفك فكك فكك بلا ياخدك وياخد يومك تبيح ما غير كذا زي ولد تامر ده ضربولك انت كمان من المكسيك لا والله أها. انا امبارح ابو يضربوا مو كاز لا حول ولا قوه الا بالله مسائل عائليه وانا مسائل عائليه العالم ده كله م... مسائل عائليه جدله مسائل العالم ده كله مسائل اخوانا والله كسر الكره كسر يده بطونه اشترت هنا شامه هنا نقطه هنا يته والله <تصفيق> رتوا ولدنا وين مصيف خرطوم دكتور <تصفيق> قالوا دمكم كنا مكسر كده تجيبوا شوال كام بتجيب في شوال بتاع جير ينفع قال إنفة. <تصفيق> والله والله مدرب اجير بيقد بيضه بس تقول ام علي لو ما خفتك ده بقول علي ذاته يضربك وتلاقي الدكتور شعار بتاجير شنتول ايوه حق مدرسه ياهو لا تشبه عمر احساس ده قال لي يا ولد قول لهم وزاره الصحه وزاره التربيه الهاله وايد تسك كلام ده صح صح في عينك انا مكتب بلاغات لا شكلك كده شرطه شعبيه ولد دفاع شعبي ولد شريك الهدف اسمع انت والحصان ده بكره بينا الصباح قبل الطابور فيني بجري شجير سامع يا حسام بعده شنو شنو سنينام جرينات شنو شنو ده كان بيقولوا في شنو شنو قوم حيلك جرو شجير جروش جروش انت معلم لك ماسره جروش, جروش جروش نعم نعم نعم نعم يبقى صوتها جروشن وطلهاته طسينه جطونه نرحب تدنا شاحتك مد لك كوره وقع علي وقع لي وقع لي ايه <تصفيق> المغير ده وقع لي وقع لك ليه لي يا الجير الاداره قالت لك تجيبها يا اخي جير ما واقف قال لك جيب قروش جير جبتها والله. والله ما جاي الله جاي ما شاء الله ما شاء الله ابوك قال الله ابوك ده انت مفتاح نور ولا ض نحن بنجير فوق لبنجير تحت انا خابركم سب ساعه انت علينا دش شو لابسهك ما تنكت دش ما تنكت ما ما تنكت اخبار اخبار ضطيني يا اخي وباربي عرق وباربي عرق يا وسخان والله ما وسخان انت ما قاعد تستحم والله قاعد تستحم لا على طول بتستحم هاي قاعد تستحم اخر مره يوم ما قاعد تستحم ب20 اه ذكروا حمام تذكروا اذا تستحم يوم خلاص بد <تصفيق> عندها ترى يا نهار لا حول ولا قوه الا بالله لا طقك اذا بدني تيمان يا اخي قول البيت كله جتيمان انت من الزمن داك ما تستحمى فتحجرتك بينا حرت ترتيبك انا قدرك بلعب معك انا, أنا دا اشوفك زول ناجح افتخر بيك اقول انا درسته انا ما درب ناجح درب كذا بس وأنا ما ناجح انا خابره اجي على من الصباح جيب لي ولا امرك جيب لي ابوك اذا ضر ابو اه مارك يا ولد مش تقول تبوك ميت هاي. جيب لي امك ارفع ايدك وي مارك الله استاذ امك تقول هرب مع القدين ايوه خلاص يا اخوينا ولا الزغبه دي ما تجيب اجيب لي ابوك هنا ده المسؤول منك جيبه لي ولا تجيب الامرك انت الله يجيب لك ضقم هو هيفوت الضقم ايه ما ضقم زي كده والله ما تعرفني والله ما تعرفني قبل قدامك وبتفعل عروض يو زي الفيديو كده يا استاذه استاذ السنه لو بابا ما في عادي ماما ممكن تيجي معي المدرسه اي وانت زيه انت زيه يا ابني والله ساج... انا جات يا استاذه ساجد مربى بنات وانت مربجنه ربى غنم سنه قبل قدامك يا عطوط قبل جكر اقبح اقبح يومك ماده الجغرافيا قبل الجغرافيا يا اخواني هادرس رياضيات وجغرافيا ومعلومات عامه اسف جراي تنبح مالك انت الرياضيات والله ده انا نكره كره نمرو والله رضاي ادمان سالتك انا يا تبشه سالتك قوم حيلك قوم يا ورم سالتك انا ما جبيح يلا يا تامر ما شاء الله ما شاء الله مالك جاي مع بالك انت سنتر يا بالله والله انا تامر الهاله واحد ايوه ده ات مولود في كيرن حاله واحده حاس في علاقه بينك وبين تامر انت اسمك شنو سيد المطار يا سيد نيتك برك طلع انا قلت سيد انا قلت تامر والله سميت اخر حاجه اورده ما عرفته تامر طاهر اقعد اقعد اقعد, أقعد, أقعد ورشني ورنت يا استاذ طبعا تامر وطاهر من ناحيه قواعديه على وزن فاعل هو قصد الحته دي والله قصدته هي هي عارفك انا تقصدك انا تقصد تقصد يلا يا تامر اديني جدول خمسه يا تامر 5 في 1 ب 5 2 ب 10 3 كده لحد في 12 ب صفقوا له يا سلام عليك ايه. يا تامر يا ره. اي ولد يا راجل اي نارك دا ولد يا ولد مالك واه يا نا سجل نارك يا ولد ده يقول لك 5 في 1 ب 5 ار اديني جدول يقول اور يا اخ استاذ انت ولا انا استاذ انت انا هنا يقول اور ساره قاعده كده يا يا ولد الودي حافظ ما في داعي يكمل انا بدرس دروس خصوصيه بدولار في بيته حافظ عبد الرحمن حافظ. ايوه غير في, في بيته ايوه غير في بيته كنت تغدى شوف ازعط شوف ازعبل لانه همه كرشه انت بتغير البيوت مالك رمادي سي بينا تراس ما درسته ما اتو راس تراسي انت ده بتجرب بتجرب جوا في بيته ايوه بجرب جوا في بيته اجنوا البنوت بتجرب جوا وتجرب البيوت يعني يقول اوري يا اخي يقول اوري يا اخي يقول يقول اقول يا اخي تراني بس ادرب وريه عليه ابعد غير ده يا اخي ما انا قاعد اقول قوم انت قاعد حيوان قوم, قوم. اديني واحد في واحد يساوي واحد واحد في اثنين يساوي اثنين واحد في ثلاثه يساوي ثلاثه 12 يا سلام قوم يا كلاش قوم يا ترتر انا قلت لك قول جدول واحد والله قدر حقنا نسمن يوز ما يا ابن متخجل انت يكون قدرك واحد وكون تامر قدره خمسه يا خجره قوري ينفخ شوف بكره من الصباح قبل الطابور طاج حظ جدول لا لا جدول ولا قروش جير جيب قروش جير الحمد ازاي يكونوا طلاب المدارس انتم بعده استاذ انا هاجيب قروش جير والله بجيب لك قروش جير من الصباح ده موضوع منتهي وهاجيب لك حق البهيه ده موضوع منتهي وادي لك ثلاثه من اكوانا ايوه اجا بما لك بغره بس عافيني من حركات جدول ومويه وك... انا ما بحب الحاجات مين اسره محافظه والله يا وانا انا اسره محافظه اسره محافظه دخلني تضرب شنو خلاص اسره والي ها ما عليك انت متخلف انا بدك اني تضرب تقول لي اسره جدول ليه جدولك كم اديني جدول اربعه بالله سريع اربعه في وايد وانت عم تستحمل يا ولد انت ولد مجارب جالكسو توه قال مدخنه بحته يا ولد ما توالت امنع الكلام امنع, أمنع الكلام امنع الكلام امنع دي. الكلام ليش 48 48 وش سمعتها ليه مسمى حزاز والله نغمه كامله انا ما سمعتك ليه انت قبلت كده وانا سمعتها كده ولد انا مقبل بيوشي ادنا ليه ما تسمعني يمكن يكون انكشف ولد حديد ولد الهونيا تودى سمعتها ولا سمعتها ما سمعتها هذا الولد حلو ليس يكون بالاحشام ولا يكون مينو تامر ما كله بقى استاذ هذا الولد عليك الله تامر جيب حلك تامر انت ما بتكذب اي ما بتسمع الجدول ولا ما سمعت الجدول سمع سمع سمع يا, يا ولد والله تقتك برا قول يا ولد سمى يا استاذ جدول ايه ده انا بكرهك ما بكرهك عندي معاك مشكله ماشي ممكن ما لوقف لي في حلقي معاك ولا ما سمع يقعد يسمعك بلا يا ياخدك بالمنطق اصدقك انت وقاعد بتعمر انا عارف يا استاذ يا تكذب ولد كريستال ده وصديق قاعد عامل زي ابو بطغاز ده والله تطلع بره وسك بعده يا استاذ انا وقع جدول كم وقع تقع لهاتك طالع لقينا في شيره جدول 8 قوم حيلك كله لا يا اخوي يقصد يزاد والله انا عيان يزاد والله عيان العيان منو عيان الحصان اللي قدامي ده عيان عيان انت عيان هاي عيان عيان بشنو عنده مرض مرضك شنو هسه تمرضنا ذاك اللي بنعرفه انا مالي ولا الناس بتهمنين انت ده اذا انا عيان بشنو يا مرض يقود مرضك شنو مرض سر يقود نجي بس صوتك ابوك اللي جحا عندك شنو عندك وجع نوايط نعم وجع نوايط نوايط هاي نوايط شنو انت ساعي ما لقيتها يقود وريني نوايط شنو كل وادي ياد ما تقول لي كل وقت اجيب لك مترجم انا اجيب مترجم لك انا شت اورنيك لا لا كلمته استاذ اعرفه كيف عيان امي كلمت زي سكينه قالت له الخزين ده عيان بكره بيقفله يا سلام احنا ما فارشين ليه مو بنقفله امك جت هنا لا لا اللي جت وين وفات حاجتهم <تصفيق> لا خلاص نسيل الفصول انا احنا هو الزعف البكيات وبيطلع راس بطريقتك هازا بطريقتي بوريك لاسيدي جد ما سمع استاذ والله يحفظه سمع بسم الله الرحمن الرحيم لما انا بعد بتزعق بدل هي انا اللي خمت يا جماعه ضربه تضرب لحد الان ما عارف الجدول جمع ولا ضرب الجمع والضرب امام خلوفات الاثنين خليف لك الكيف جلاحاتك مثل المركوب النمر اللي ما يكون من قدام ده سمع بسم الله شادانجر يا اخي مبطئ عليك الامر بي بسم الله الرحمن طبعا انا بعد ب8 طبعا ب2 ب16 طبعا 3 ب4 بعدين 8 ب4 ب32 8 ب45 8 ب شفت وقف حمار الشيخ في العقبة والله ما وقف نادر منه براشه فقام بس يا انت ما حافظ يا زاد الله يحفظه يا ولد ما حافظ يا زاد حافظ ويكفلك لانك ما حافظ 8 6 بس يا اخي اوريك ليه اوريك انا ما بنبح يومين هنا يا اخي ما شغلك شغلك في عينك يا اخي انا قاعد اتساءل مباراه لعب الفوضى انت 8 6 ما اعرف ليه يعني وريني ليه ب 48 يا اخي في في 57 وفي 8 في 64 وفي 72 يا زاد فاجر ب 8 ولك بحفظهم بكره ما سمحت انت ولا انا؟ اتقسمناه؟ اللي اتقسمناه؟ اي. قلنا احنا بنقطع لايفه لحمه نحن كان انقسمه؟ يلا تفضل لك في البيت. ما ما في. على برجع لك من برا لا يا ابوي. حسيتها كنت ابوي ميت. ابوك دي الليل ده؟ هي بتعيش في العالمين دي؟ بشريه بتعيش اصلا انت جداد انتو؟ جداد بتعيش في العالمين؟ قال برجع لك ده قال ولا ما قال؟ قال. قال وين رجل المحو. نعم. المحو؟ المحو وين يعني في الجرائد؟ المحو الحصير والشوالات اللي ورا المدرسه. اه محو الأمية. اي ما شاء الله انا من جبال بقول عب غريدي من وين اتفضل اقعد يا ولد البروف ماذا جابروف جرافه جرافه خليفه فاطمه ولد منو ما ادري خليفه فاطمه جيب سندويشات عليك قال ولد منو ديكه الدفره سندوت تباشير والله هاي ولا شايف تباشير بيجي الشلوف البطاقه يا ولد ده تباشير ولا خوش عبد شنو مرادي قاعد ساقنا جرافه يا راف انت ماركتك كيف ما وصل الطراويح بس <تصفيق> ماده الجغرافيا يا سته بكره ناقلينك واستبر نعيش نعام يا ولد النعام اترفسك برك طلع والله دخله حظك يا ولد ما تحديني انت محدد انا يا غلط جري يا ولد جري ينفع بلاك والله ما بتحدي معك ما بتعرفني والله أعرف ما بتعرف. لك شنو هذا روي روي كلامك عرفت يا استاذ دقيقه مو كلام انا على يا ماما اي طبعا الليله طالع الليله طالع الصيد مع اصحابي لا لا بياخر الليل خلي السواق يجي يسوق الكامري ويجيب لي اللاندكروزر بيك اب لا المره اللي جاب لي برجر خلي المره الجايه يجيب لي كالزوني لا ولا كالزوني ادير جديد باي باي نك التربيع <تصفيق> ماشين الصيد يا ابني ايوه يا استاذ متى نيزوركم معاكم الصيد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 هو قال برجر ما... امه هو يقول له امه ما يجيب اجيب شنو يجيب مخبازه مخبازه لا قال له قلت شنو كالازوني يا تلفز بينس قاعدين يا استغفر الله لازم والله كلامك ها ما عارف برضه كالازوني لا ده بتاعنا شو ما نعرف والله كالازوني بدكوه ها كالازوني بدكوه ده <تصفيق> بيجي <بعجل تصفيق> على لا بس زودنا ولا... زينب يعني... والله انا تبعت زينب بعد جنوع كذا بقبه فوقه داهيه هنايات والله يا زينب دي شفتها سلطه الروب عندنا الروب جنو معجور هذا الروب ده. والله انها نقله هذا الكرزه هي قبل قبل قبل ياك الواد تقول بهجنيني بيبيجي ماده الجغرافيا قلنا قوم يا تامر تاني انا تاني وتعالي ترابع يا ابني يلا ركز معايا يا تامر دا عاصمه دول يا جماعه ركزوا يلا يا تامر ما هي عاصمه هولندا بسيطه امستردام طبعا يا ممتاز. يا, يا, ممتاز. يا ممتاز يا ممتاز يا واي يا جوانا ليه قاعد بتعملوا كده يا ولد انت مالك كله مرضك ولد تقبل ما قالكش هذا عربيه ولا ده بكون شافه بعينه يا اسمق منو ولا ده, ده, ده, ده, ده يا الله وي والله, هنا والله ولا ولا يا ولد لا تعمل معانا كده اسمك وينك ولا دابكون شاف ولا انا مش هقول لكش هذا عربيه بكون شاف ولا انا هنا من تراب البلد دي ولا ما عارف اي حاجه والله ولا داب اللي في ما عارف سجم رماد وسك ساعه ولا ساعه ولا لا ولد ساعه ولا قبل قدامك يا اخي يا ولد سالوك قام <تصفيق> نوره اصله لويك ساعه لك ده سنه فقلت لك اي حاجه عارفها بدرس دروس في بيتهم بالدولار يعني عارفه كان عارف لو ما عارف قوم يا تامر اثبت لهم بس داخل السودان ما هي عاصمه ولايه النيل الابيض يا تامر وريهم وريهم ولايه النيل يا استاذ ما في لون ثاني <تصفيق> و... و... اه <تصفيق> طيب ممكن تديني خيارات ماله اديني خيارات اتصل بصديق لدائره كمان يلا ركز معاي الربق الربق الربق القطينه يا استاذ الربق ممتاز ربق يا سلام عليك يا ولد ايه الربق اي يا يا ولد ايه دي حوصه ولا ايه ولد يقول قطينه تقول ربق يا ولد والله ربق والله قالك قال تتسمع احسن يا استاذ؟ لا لا بتعرف تفتح من لا خلاص جربك. وي خلاص يلا جرب دوت مالو ده كله من الباب انت كل مره وي وي, وي. ما بزلك هنا, هنا هنا فيه كلزون ما في كلزونه ولا ده هنا انا في كلزونه يا قنا جبل قالوا كوبو شطه ودقوه جربك بقى لو جربك والله قالك قلت انا انا سمعت جربك ايوه والله الولد ده ده ولد بياكل سندوتشات دهني هو سيك كلبك باعت نظرك عامل زي البيجو مارادو بيجو <تصفيق> اوه قالك يا جلجلك فين يا رضا الموضوع انتهى ما هي عاصمة مصر ليليلوي ولا يصحيح. ولا ازول في مصر ليليلو ده اي والله لا واصل ليليلو انت الف منو ولا اخراج منو والممثلين منو وبطوله منو لانك مباريليه ديجيتال وديش والكلام الفارغ ومبطل لي قرايتك عاصمه مصر يا حيوان هي القاهره غاهرة المعز غيره ولا شو يا اخي غير خلقتك برك الله يا خطو قاعدين سايخ يا سا... سا... ولد ما تقرا يا اخي اجرويا اجرويا مفخخخ صداس ما ما سيرى جاهره ما ساتك 2056 ولد 57 ولد 2060 ايدك 20 والله انت توزع في نتاي انت خلاص يا الفن... الفن... انت 2000 الفن... لا مانجو هذا ما ذاك تجاوي كويس معلي يعني انت عارف يعني ايوه حاجه الحمد لله انا ذاكرت امبارح ذاكرت شنو والله انت الطين ساي طينا اي ما ما هي عاصمه سارق منا مطافي كنت لا لا والله يا ولد امم يا ولد افرج موقد دلو حتى العربيه جت في حرب الخليج 92 تجيب لي الليله من وين جت من الكويت طيب ما يا وده زلمه ما يجي بالشنجيت يجي بالناس كله الطريق بتاع كوبري فتحاب جديد شنو. يا سلام والله اشمعنا بس يا ولد عامر ده يقول في خيارات جو ده بس جنب لو كدهركات ما في كشكر ولا ف... لا لا ناس اصلا فيني فجاهه تضربوا في, في كرتون هركاده لو نغالا نغالا يوجالا يوجي له على وجينجا لا سوبر <تصفيق> لا غصه كان مغبحصا قاعد تخلي لا تقدر لو كان منفخ الله يضرك ضرارا الله يضرك ضر قال لك اللي قدر زي فنادق دوت نفختها قد تالف في حياه قال لك لابس بنطلون تجانين اللي جنو كان قربت هاي انا برضه في حياه كملت خلاص اسمع هنا بعد الحصه دي تجيني في المكتب خليتك عامر تجانين تاخي خنزير لانه ليله والله ليله قبيح مغير انا نعم ولد ده ظهر ركوش واخد اتحرك شويه بياك يا سلاا بياك يا نور ده انا هنا فينا تعبنا ماي دنجر بس تعال اجي جنب ده العري ليش نسيتك طبك قدامك قبل قبلك بلاك قبلك بلاك قبلك مغير قداري جغير ما بضحك بحيومك وانا اقول شفتك وين يا ولد انت جغير صاحبي والله وانا اقول انت بدك حريقه بعده انت انا وقعت لي عازم مشين قوم عازم اتفرنسا فرنسا ها قلت ايش والله بعد قلتها والله بعد قلتها قلت ايش والله انا بعد قلتها قلت ايش انت كنت طلعت على مطفرنزا على الطاير تدق لها تدري عملت قلب لب هاي احنا معلم الرياضه اعزمت فرنزا بس طوينه تدق لها الدنيا طوالي انا قلت انت ما تطلع فيتها هتطلع فايد ايش انا انا شغال معك في فروم والله قلتها قوله ثاني الاعاده صعبه ها الاعاده صعبه ليه مصوره بالتلفزيون السودان الله ما قلتها قلت ايش والله قاعد قوم يا تامر قوم يا ساتة ساتة من عاصمه هولندا انا عايز اسالته ما هي عاصمه هولندا ما هي عاصمه هولندا هات لي ده يا لصدمه في راسه قاعد لي علم في يا اخي انا في علم انا في الدار يا ولد يا ولد لا حول ولا قوه الا بالله يا ولد الدار حلت كوكو تجري البقر البقر يا نعجه يا اخي تجعسايح والله قاعده اقرا انت كنت اسمك مين؟ الحزين احمد عوضي جيت الحزين يا اخي برك طال ان شاء الله اخذونك في كوبر جمعا اسمح هنا انت بصله معفنه كل البصل الموجوده اي والله قوم حالك انا بسالك سؤال ما عرفته شنطتك واهلك كفايه 18 سنه ابتدائي حرام عليك يا اخي حرام عليك حد لنا دغيت يا يا حتم يا اخي ده مالو تبعنا يا راجل شوف ما ما استاذ ما عرفت اهلك مدير ورقه جاء ها انا شنو يعني ده حيوان حلحة. لا لا ام مدرسول ايوانه ما ترى يا حيوان فاهم أه. درجات انت اسوء درجه يا خرتيت الحمد لله والله خرتيت انا ابيك ان شاء الله اجيب اسمع هنا بسال سؤال ما عرفت اهلك ما هي عاصمه السعوديه الحج الحج الا والله انا قابل على ذا يكفل عليك يا اخي يكفل عليك تمسره والله كنت هزت يقعد قلت اشني اخي يا اخي بالك عاصمه بلد بلدك بلدك ديان عارف عاصمه بلدي اي والله شني ها شني انا بسالك انت عندك كم بلد كم بلد ها انت عندك كم بلد كم انت انا هاي وانت انا بسالك ما هي عاصمه السودان عاصمه السودان ايوه ما هي ها هي, هي عاصمه السودان هي عاصمه هي ما تقولها مين عاصمه ما هي اسيما جما هيي بما تقولوا ما عازمه ما لك تا تحاول تمصر عاصمه السودان ما هي قلناها امستردام عاصمه السودان شنو برسودان؟, برسودان يا غبي مدينه مدينه يا رمه اذا انت في عاصمه المداره كل مره اطلع في مدينه يا اخي بنقول لك فوق يقلع يقلع اللي اللي والله الليله ما تمرق والله لا تمرق شاورما ما تعرفها شوف انا بساهلك الاجابه بتعرف حديقه الحيوانات ولا بتعرف حق شنو نعم حق شنو داخله البنات حق شنو وقعد البنات سمح حديقه الحيوانات حق شنو وقعد الحيوانات يا حيوانات فين؟ زي كده ها كنت شو كنتشلو لا عفواني الحيوانات عارفه ولا ما عارفه حق الحيوانات ايوه غريبه نعم غريبه غريبه قديم اها ذري بالذين بالذال ذري بدال ايوه ذريبه ذلمه ذلمه اذا هجتني ذهيتني ايوه استاذ والله ما راك بره انا ما ري لا لا لا بفسح لك الكرت بتاعي نهايه اسمع هنا مد مدليلي سالك زي كيل... زي جون الباب داخل وما لما نقطع لك انا سالتك سؤال حديقه الحيوانات عارفه ولا ما عارفه عارفه وين وفيها شنو هي ذاتي تلاق ماشي ساي هي ارباع القرد وفي بومه غيرك وقرد غيرك ارباع القرد خابره أهوين. يلا مع صالح حديقة الحيوانات قلنا فوق الخرطوم اذا ما هي عاصمه السودان حديقة الحيوانات